وَمَن صَلَحَ مِن آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ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 فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده وَإِن وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي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 رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينبر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله في تلقهر اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا عمل اليوم ان الله سريع الحساب